نعمة من عندنا كذلك نجذي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمثنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر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 أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتطر فيهدم الجمع ويولون الدبر فالساعة موعدهم والساعة أبهى وأمر إن المجرمين في ظلالهم وتعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استثقر إنا كل شيء خلقناه بقصر